وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ قَطِيعَةٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّقْرِنٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حمين هذا لخصم يختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فَتَؤْسِيهِمُ الْحَنِيمُ يُصْهَرُ بِي مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ يُصْهَرُ بِي مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُرِيدُ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُرِيدُ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنه جنات, جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اكاور من ذهب والؤلؤا ونبات فيها حرير